إ ن في ذلك ل آ ي ا ت افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء إ ل ى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون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 ع ل ي ه م ثياب سندس خضر واستبرقا وحلوا أ س ا و ر من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن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 إ ن هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أ س ر ه م 「なぜならば」「思い出してくれれば」「思い出してく ش れば」 م س ح ك ي م يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا